لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ا ل و ع م ا ر ة ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م ي ه ا س م ن ب الله و ا ل ي و وجاهد م الآخر في س ب ي ل الله عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م أ ع ظ م درجه اعظم درجه عند الله و أ و ل ئ ك هم الفائزون الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه ة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من هو رضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم وجن لهم فيها نعيم مقيم وخالدين ف ي ه النابلسي أبدا ل ل ع ل آ م ن و ا ل ا ت ت خ ذ و ا آ ب ا ء ك م وإخوانكم و أ ل ي ا ء ل ان تتخذوا خ و و آباءكم ا إ كان م أ و ل ي ء إ ا س ت ح ب ا ل ك ف ر على ل ا إ ي م ا ن وابناؤكم م يتولهم منكم فأولئك هم ن فأولئك ل ل قل ظ ا م و ن إن كان آ ا ء ك م و أ ب قل إن كان ك ا آ ب ء م و أ ب ن ا ء ك م و إ خ و النابلسي للعلوم الاسلاميه و واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها, ومساكن ترضونها احب إ إليكم, اليكم من الله ورسوله وجهاد, وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُونَ حتى يأتي ا ل ل ه ب أ م ر ه ق ل إن كان آباءكم و أ ب ن ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم وأموال, واموال اقترفتموها وتجاره لا تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إ ل ي ك م من الله إ ل ي ك م من الله و ر س و ل ه و ج ه ا د في ي س ب ل ه ف ت ر ب ص و ا ب ت ى ي ي ا ل ل ه بأمره و ا ل ل لا ل ه يهدي ا ق و م ا ل ف ا س ق ي ن ل ق د نصركم ا ل ل ه في م و ا ط ن ك ث ي ر ة ويوم حنين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 و ع ل المؤمنين وأنزل جنودا لم ى جنودا لم تروها و ع د ب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم